ان افحاد الجنه اليوم في فضل فاتهونهم وازواجهم في ظلال على الاراضي متكئون لهم فيها فاتها ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاجوا اليوم أيها المجرمون ألم أحهد إليكم يا بني آدم ألا تحبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنعم هذا قرآت مستقيم ولقد ضل منكم جدلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم كنتم توعدون صلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أجيهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكشبون وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَتْنا عَلَى أَحِنَّهُمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَقَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَنْ عَنِ النَّرْهُ لَن كُسُوفِ الْخَلْقِ أَفَلَا تَحْفِلُونَ وَمَا عَلَّنَّاهُ سُعْرًا وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ تُنذِرُ مَن كان حَيًّا ويحِقّ القَوْلُ على الكافرين